فأرسل الرياحة فسير السحابا نعم فأندل الماء من السماء فأحيى به الأرض بعد... بعد نوتها رحمة على عباده سبحانه جل, جل في علاه نعم وقول النبي أنه في قوله جل, جل في علاه فيصيب بمن يشاء ويصرف عنه يشاء وكاذا سنة بغطية ذب الأبصال جزاكم الله خير الحمد لله خرجت من عمليات يعني. الحمد لله و شئ الله جزاكم الله خير أسأل الله أن يحفظكم و لكم الله مأمين و جعانين زيدة الحمد لله هي خرجت الحمد لله من عمليات والآن أفضل جزاكم الله خير مثلا أقول بأنه هنا بين الله على عندما قال. قال قال فيصيب بما يشاء ويصيب عما يشاء وأتينا بالقصة التي سمع فيها الرجل صوتا من السماء قل إسقى حديقة سلام والله له حكم مشؤون في عباده سبحانه وجد فعلا كان شكورا مع هذا الرجل الذي جعل السلس لأهلي والسلس في الأرض والسلس للمساكين قال يقلب, يقلب الليل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة ثلق للأبصار كما قلنا هذه من عظيم آيات آآ آآ آآ آآ آآ آآ الربوبية لبيان عظيم ربوبية الله دل فعلان وأن الله الذي خلق الخلق وأبدعه وإن شاءهم في المساعد السابق سبحانه دل فعلان وأن أبواب الرزق بيده وأن أحياء الموتى بيده وأيضا في أصحة القياس وإظهار بأن الله رعلا يحيي الموتى كما أحياء الأرض بعد موتها بهذه المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم الله تعالى والله خلق كل دابة من الماء أيضا أتينا عليها أن الله تعالى خلق كل دابة والداب هنا كل ما يدب على الأرض أمين ومعين. كل ما يدب على الأرض أنه <تصفيق> الله تعالى خلق كل دابة وقلنا التنويع في, في, في صورها وهيئتها نعم كلها يعني كلها بيان أيضا لمظاهر عبورية الله يجل في أولا قال الله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاهد إلى الصلاة المستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات من هذه آيات المطر الماء يندل من السماء فهذه آية من عظيمة آيات الله يجل في أولا السحاب المصخر بين السماء والأرض آية من آيات الله جل, جل في علا فهذه آيات كلها مبينات على توحيد الله جل في علا وأن الذي خلق الكلام وواحد سبحانه ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد ونزول المطر الماء على الأرض الميتة فيحييها الله جل على هذه أيضا من عظيم الآية لأن فيها أيضا إظهار على قدرة الله جل شعلا على حياة الموتى والبعث والنشور كما بيان الله تعالى كذلك تخرجون وقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تمكر السماء مطران كالطال كالماني فينبت الإنسان من عجل الزنب فينبت الإنسان فيخرج مهرولا إلى ربه جل شعلا من, من قبل فهذه كلها آية من آيات الله العظيمة التي تثبت عظيم ربوية إلا أنت ما تجمش عرق يا طب ما دا ما تعفوته شخنا عدمش على رأس شخنا عدمش على رأس شخنا عدميه شخنا عدميه يا رأس يا رأس لما تبدأ في مهاته لا إله إلا الله الظالمين الله مأمين الله مأمين, الله مأمين. اللهم جزاكم الله كل خير اللهم امين الله, الله قال انزلنا آيات مبينات كل هذه الايات كما قلنا كلها دلاله واضحه جليه مبينه على توحيد الله جل في قال والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فمن يهدي من يشاء الى المستقيم التابع للشرع القويم لا تعبد رب العالمين سبحانه وتعالى التي يصل بها اتزانه إلى جوار الرب العالمين هنا قال والله يهدي من يشاء إذن هداية الضلال بيد الله جلت وعلا ليست بيده أحد من يهدي الله فلا مضلله وما يهدي فلا هادي له والله جعاله من يهديه ويشع صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجع صدره دايقا حرجا كأنما الصعب السماء الله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فلا بد ان تعلم ان مشيئه الله من علم منه حكمه ان مشيئه الله سرا ان مشيئه الله سرا عن علم تعالى وอด الله والله على والله في اراك ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الظالمين اعد لهم عذابا أليما ؟ أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى إلى صراط مستقيم وأيضا هنا فيها لفت الانتباه لفت في قوله إلى صراط مستقيم على أن التعرج يهرك الإنسان والتعرج التلون فإياك والتلون الفتن عاصفة فإياك والتلون ولا يكون الطريق مستقيما قد إلا إذا صار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطاً وخط حول خطوطاً فقال هذا صراط الضائر مستقيم وهذه الخطوط على رأس كل خط شيطان هذا الضائر على نحفظنا جميعا فقال لقد أنزلنا آيات المبينات والله يهدي من يشاو إلى صراط المستقيم وهذه فيها لفترنتبه ايضا أن هذه الآيات المبينات الواضحة الموضحات بأنها للجميع للجميع ولا يندفع بها إلا من هداه الله الذي ولا تتبع بها إلا من أهداه الله إنه قد هذه جميعا إقامة الحجة ولكن يهتدي وينتفع بها من هذا الله قلبه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم واقولنا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أو أولئك بالمؤمنين واقولنا آمنا بالله والرسول وأطعنا فيقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا وما ادى فريق منهم بعد ذلك انظر هنا كان راجع علاء عندما دعموا زعما اخذهم بالافعال التي تخالف هذا الذعم الله تعالى ويقولون امننا بالله وبالرسول واطعنا زعموا انهم امنوا بالله واامنوا بالرسول اذا لا لهم من البرهان سامعين واحده رؤيه لا بد لهم من برهان فالبرهان في هذا الباب هو الذي يستقيم به الأمر بموافقة الظاهر والباطن قالوا أمنا زعموا بذلك فطولبوا بالبرهان فلما لما قالوا أمنا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا وإذا دعوا إلى حكم لا وعكم الرسول أبوا فلما قالوا أمنا وحاربوا السنة فلما قالوا أمنا وصد عن سبيل الله جل كان هذا بيانا لزيف ما قاله وأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل فعلاء وأن الله يغربل الجميع الله من خلنا أرد وأن الله يغربل الجميع فيبقى النقاوة وتنزل النخالة وقلون أمن بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤنين هذا حالهم ليس حال المؤنين ولذلك نافى الله عنه الإيمان الإيمان الحق وأن يوافق الظاهر الباطن وإذا قلت أنك أمنت بالله والرسول وصدقت بالله والرسول وجب عليك تمام الانقياد والطاعة والاتباع لهذا الرسول فلما عرضت السنان بعقلك أو بأهوائك فلما صددت عن سبيل الله جلال فعلاء فلما كنت مفتدعا في دين الله جلال فعلاء دل فعلك على كذب قولك واقولون امامنا في الله ورسوله واطعنا ثم تولى فريق منهم بعد ذلك وما هنالك من منين فاذا اذا دعموا الدعم لكن ينظر في الفعل الذي يطابق الدعم فلو, فلو, فلو, فلو طابق فعلهم دعمهم فتصدقوا والا فقد نيافه وكذبوا الله تعالى واذا دعوا الى الله ورسوله لا حكم من يرفض عدد الصفات التي تثبت الكذب الزعم في هذه العيات لأن المؤمن الصادق لو زعم زعما ولم يأتي عليه بالبرهان فإن الله يكذبه فهنا طلبهم الله بالبرهان فلما أتوا بنقيده ظهر بالنقيد الكذب على الزعم الذي زعمه ويقولون أمنا بالله بالرسول وأطعنا جيد لا بد أن يغل ذلك ثم يتولى فريقهم منهم من بعد ذلك وهذا أين أطعنا؟ ما في أطعنا؟ أصينا. وما أولئك بالمؤمنين ثم تاب عليهم وصفا يجلي لنا هؤلاء طبول على جعل صفات قد تعرف أو يعرف المرض بها وقد يكون هناك مخالفة نعم لكن هذه صفات كانت غالبة تكون قليلة لكن الجزم غير وارد أيضا الجزم غير وارد لأن الخسايا يعلموا الله ذلك فعلان وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم وفي قراءة ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوا إذا فريق منهم معرضوا وإذا هنا أيضا من الصفات التي جلاء الله لنا من الصفات المنافقين الذين عالدون طاعوا رسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم وإنهم نفريكم منهم معلدون هذه نزلت برجل من, من اليهود وراجل من المنافقين كان بين المنافق واليهودي بئرة بيقرد فتخاصموا عليه فقال اليهود المنافق ذهب الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اليهودي اخر منه هو يقول المنافق أنه ذهب الى كعب لا اشوا وكان وانه ذهب الى ذلك ذهب للنبي فلما افتي بحكمه وذهب لذلك فلما, فلما علم ذلك عن الخطاب اطاحوا براس وكان قوم امر عرف لا ربك لا تنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم كما يجب ان يضبط من قضايته ويسلمه لتسينه فلو اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم, يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون كانوا عريضون حكم الله وحكم رسولي عليهم ولأنهم لا يحكمون هذا بالحق كما دخل عبدالن رواحة على اليهود وردوا لي فقال إني جئتكم عندي خير الناس إليكم وأنتم شر الناس ولا بحب له وبغض لكم أن لا أعدل معكم الله اكبر رسول يريدون ما هو هم ويتبعونه هم بردك وصفهم الله وجه اعلاء انهم اذا كان الحق لهم ياتون مذعنين مسرعين حتى حتى يحكم لهم وان كان الحق مع غيرهم ويعلمون انه انه سهم فيحكموا أعوذ بالله تلون وإذا دعوا إلى ورجاء الله جلالة وعلى وإذا دعوا إلى الله ورسول يحكم منهم إلى فريق منهم معرضون وإياكم ل... لهم الحق ويأتوا إليه مزعين مصرعين معرولين يدعو الله ورسول يحكم إلاهم إذا خريقوا منهم معرضون وإياكم وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين مصرعين مهرودين سيحكم لهم وإن كان عليهم يعرضون قال الله تعالى وأن الاستثام هنا استثام الكاري لبيان حالهم الله تعالى في قلوبهم مرض أم, يخ... أم, يخي... أم يخافون أن يحيف صلى الله عليه ورسوله فالله تعالى في قلوبهم مرض كفر وارتياب وشك وعناد وضحود أم ارتاب الشك الذي ملأ قلوبهم بأنهم يشكون هل هذا القرآن من كلام الله هل محمد رسوله حقا من, من الله؟ هذا الإستثام المخصوص به التوبيخ والتقريع والسد والتظريغ والتحقير وجهانة أفي قلوبهم مرض أمرتابه أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله يخافون أن يظلمه الله ورسوله والله هو الحكم العكس فقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مسقال ذرة وقال عبادي ان يharam تصدور عياتي ودعتهم عليكم محرمه فلا تظلموا قالوا بتولائك هم الظالمون فالظلم في فسهم ظلم غيرهم بانهم عنادوا وجحدوا ايات الله ذللا واصابوا رسله فصلى الله جل ان صل... صل الله عليه وسلم ونعوذ بالله من المنازعه كل شيء في الكون آية على توحيد الله جل في علامة كل شيء في الكون آية ناطقة على توحيد الله جل في علامة العملة السائفة لا ترجع على الله كل دعوة لابد لها من برهان العملة الزهيفة لا ترجع على الله كل دعوة لابد لها من برهان اعتبار القرائن في الحكم اعتبار القرائن في الحكم وإذا دعوا إلى الله ورسوله قال إيش؟ قالوا كلنا أملنا بالله أيده ورسوله وبررسوله وعطانا ثم يطالق فريقهم منهم من بعد ذلك ومعولاك ابن القرين وإذا دعوا الله ورسوله حمينهم إذا منهم وأعريق الله ناغب عدهابا أو في عدسلة وصلحة فلا يستخدمه مثل دعاء لأن صلى الله عليه وسلم لا تداوى عماد الله ولا تتداوى بحرام نعم نعم نعم نعم نعم الجار الذي له الشفعة هو الشريك على الراجعة الصحيح أما الاحناف يقولون يقولون صاحب الجوار أيضا له شبع والصحيح أن الجار الشريك هو الذي له الشبع آي نعم على الراجعة الصحيح لو, لو... لو... لو الأعراف هنا على أساس أن الجار الجوار صاحب الجوار له الشبع الاولى العمل وهو قول الاحناف الاولى تعمل فينا وقول الاحسن والله الحديث محتمل الجر اولى بسبق بسقط نعم برضه برضه ماشي مشكل فين ايه